سوة لو ترى استقاره الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن من افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۖ اخْرُجُوا أَنفُسَكُمْ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شبعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا نخرج, نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ اتبع ما اوحي اليك امر وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن جاءتهم أَسْهَمَ آيَةٌ بها بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ الله اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يؤمنون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 الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُوا الظلمات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نبتى مثل ما رُسُلُ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْبِنْتِ لَقَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَثَ لَنَا قَالَنَّ رُمَّاسُواكُمْ خَارِجِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر البن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أَنفُسِنَا وغرتهم الْحَيَاةُ الدنيا وشهدوا على أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانوا كافرين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 من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين افدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه يطعمه الا ان يكن ميته أو دما, او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الذي لغير الله به بِأَمَنِ الطُّغْرِ غَيْرَ غَاغِيٍّ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ عَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاءُ أَوْ مَقْتَلَ فَذِبٌّ ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء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 سمع الله لمن حمده الله الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين.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 ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون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 ان تقولوا إنما غزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا, وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أحدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظْلَمُ من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن سُوءَ سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلَائِكَةُ أَوْ أو رَبُّكَ ربك أو بَعْضُ بعض آيات ربك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 قل اغير الله ابغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف فَالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله سمع الله لمن حمده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 آمين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله ثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله لمن حمده الله أكبر. <تصفيق> اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر الله أكبر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 سمع الله لمن حمد الله الله الله الله اكبر الله اكبر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 هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اهدنا في من هديت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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ياد الجود والمن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 والجلال والإكرام ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هبلنا من الصالحين يا أكرم الأكرمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك اسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان اللهم كل إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي الصومال اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وصاحبا ورفيقا اللهم عليك باعدائهم يا قوي يا متين اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة يا للجلال والإكرام اللهم اهد شباب وشابات المسلمين اللهم اهد إخواننا المدخنين اللهم واجعل هذا الشهر فرصه لهم للإقلاع عن هذه العادة يا كريم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 اللهم ما سالناك فاعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله اللهم الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان المجد <تصفيق> والحمد